وإن نتقل الجبل فنقر كأنه اوان ان تفكر ما نصحي من دنن وان الا دونوں Amen. این Such O from the